ولكن البر ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال 119. وإذن المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وَبِيِقَاب وَقَمَ الصلَةَ وَآتَ الزَّكَتَ وَمُفُونَ بهدِهم إذ رهَ وَ إين والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس والموفون بعهدهم إذا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أولئك الذين صدقوا وأولئك كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى يا أيها الذين آمنوا في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد 117. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان 118. فمن عفي له تخفيف من ربكم ورحمته ذلك تخفيف من ربكم ورحمته فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب اليم ان من اعتدا بعد ولكم في القصاص حياتكم يا أولي الألباب لعلكم تتقون ونكون في الكصاص حياتيا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 بِمعرُ فِ حَدفعَلَ المُتَّف فمَنْ بَتَّ لَهُ بَعدَمَا سَم يعَهُ فَإِنَّ مَا إثمُوه عََّينَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ